الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام وهي سبعه اشياء احدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين متفق عليه ونص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك قاله في الشرح وعنه لا يقطع, لا يقطع الخفين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين مستفق عليهما قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق لان هذا بعرفات قاله الدار قطني وحديث ابن عمر رضي الله عنهما بالمدينه لروايه احمد عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره واجيب عن قولهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه زياده لفظ بان حديث ابن عباس, ابن عباس وجابر فيهما زياده حكم وهو جواز اللبس بلا قطع الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استغلال بمحمل لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم ولا البرانس والبرانس وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته لا ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليهما وكره أحمد الاستغلال بالمحمل وما في معناه لقول ابن عمر رضي الله عنهما أضحي لمن أحرمت له أي أبرز للشمس وعنه له ذلك أشبه الخيمة وفي حديث جابر أمر أمر, أمر بقبة من شعر فضربت له بنمره فنزل بها رواه مسلم وإن طرح, وإن طرح على شجرة ثوبا ليستضل به فلا باس اجماعا قاله في الشرح وله أن يتظلل أن يتضلل بثوب على عود لقول أم الحسين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه الوداع فرأيت اسامه وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقه النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم ويباح له تغطية وجهه روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم وبه قال الشافعي وعنه لا لأن في بعض ألفاظ, الحديث في بعض الفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمر وجهه ولا رأسه ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح روي عن عمر وابنه وعليهم وعلي وجابر وغيرهم لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مستفق عليه واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا رواه مالك والشافعي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال, قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعالى أبقيك أينا أطول نفسا في الماء طواه سعيد وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس لأنه لا يقصد به السفق قاله في الكافي وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه أحمد والبخاري قال في الشرع سيخرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا إلا ما روى عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا انتهى بحديث عائشة رضي الله عنها كان الرخبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبو داود والأثرم ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باب محظورات الاحرام المحظورات الممنوعات الحظر هو المنع هذا بابا تذكر فيه الأشياء المحرمة على المحرم التي نهي عنها حتى يتخلل هكذا فالمحرم لا بد أن يتميز ما دام محرما أن يكون له ميزة ظاهرة يعرف بها أنه محرم ولا بد أن يتجنب أشياء ما دام محرما حتى ينتهي من إحرامه بحج أو بعمره أو بهما ذكر أن المهورات سبعة والمشهور أنها تسعة وذلك لأنه أدخل بعضها في بعض أي أجعل يجعل قصف الشعر وتقريم الاظهار واحدا والفقاة يجعل اثنين وبكل حال فإذا تجنب هذه السبعة فإنه يعتبر قد كمل اعتمل نسكه إذا تجنبها وإذا فعل شيئا منها فإنه يفتي كما يأتي إن شاء الله الأول تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين هكذا أنمو لبس المخيط والمراد ما فصل على جزء من البدن حتى ولو لم يكن مخيطا إذا فصل بالماكنة فإن الماكنة أقد يقدرون مع بها على تفصيل بدون أن يكون هناك خياطة بالإبارة ونحوها أفا إذا كان مفصلا على جزء من البدن أفا إنه يهرم لبسه على المسرم أثناء الدليل على تحريم هذه المحرمات حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم أكان السائل سال عن الاشياء التي يلبسها واجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاشياء التي لا يلبسها ويمكن ان يقال في الجواب يلبس ازارا على ظهره وازارا على عورته ورداء على ظهره وخوان عليه في رجليه هذا هو اللباس ولكن اشار الى ما يتجنبه المحرم فالاول القميص كله ما فصل على البدن وكان له جيب وله أكمام الجيب يدخل معه الراس والأكمام تدخل معه اليدان فهذا يسمى كميصاً. وكذا لو كان مفتوحا من المقدم أبي في ذلك الكوت لأنه له أكمام ولأنه على هيئة ما يلبس الفوق لذلك والمشاله المثله أيضا له عتمان كذلك ما يشبه ذلك كل ما فصل على البدن يسمى قميصه لانه يتقمص به ان يستتر به يقولنا تقمص فلان بثوب او برداء أو ما أشبه ذلك ثم أقلك القميص على ما له جايب وله أكمام أو له فتحة من الأمام ثم أجاز له عند شده البرد أن يلبسه ولا ولكن لا يبثل فيه رأسه ولا أتمامه بيديه في أتمامه بل يلتف به إذا لو التف مثلا ببطانية إجاز ذلك او كذلك ألبس مشلها عند البرد ولكنه نكس أرتدى به منكسا يجعل أتمامه ترت فلا يسمى لابسا إنما يسمى ملتفا أو ملتفا أو ما اشبه ذلك الثاني الامامة ويكل ما يوضع على الرأس سميت في ذلك لأنها تعم الراس يعني تستره سواء ما نعرفه الآن بالغترة أو اللفافة التي تلف على الرأس كديما ما كانوا يضعون هذه الغترة نحوها ولكنهم يأخذون قطعة قماش ثم يلفونها على الرأس لفتين او ثلاثا تستر الرأس عن البرد وعن الشمس وتستر الاذنين وقد تستر ايضا الركبة وقد يجعلونها تحت الحنك وتسمى محنكه وقد يجعلون لها طرفا يتدلى بين طرفا بين الكتفين ويسمى ذؤابة فهذا أيضا لا يلبسون ويدخل في ذلك الكلنسوة التي هي الطاقية فإنها تلبس على الرأس يعني يشتر, يشتر بها الرأس فلا يلبسها ومثل ذلك أيضا ما يلبسه الشرط مما يسمى بالبريهة أو البرنيطة التي يضعون على رؤوسهم هذه أيضا لا يلبسها لأنها داخلة فيما يستر به الرأس الثالث البرنس البرنس ثوب له جيب وله أكمام إلا أن له رأس مربوط في معفئه من الخلف يعني إذا لبسه وإذا هناك من الخلف مثل القبعة أو مثل الطاقية يلبسها على الرأس وإذا شاء خلعها وإذا هي مخيطة أخالها هو مخيطة هي فيقال البرنس كل كميص رأسه منه وخصه مع كونه كميصا لكونه معروفا ولكونه يلبس كثيرا فلذلك نهى اللبسه الرابع السراويل السراويل ما يفصل على العورة أعتمه ومره إلا أن الآن يقولون السروال واللغة يقولون السراويل وجمعه سراويلات والواحد سراويل إذا وحده القميص مفرد الإيمانه مفرد البرنس مفرد السراويل مفرد فكل ما يفصل على العوره ويكون له اتماما تدخل من الارجل يصدق عليه انه شراويل فلا يلبس وقولهم لبس المخيط على الرجل يدخل فيه ما يفصل على العوره لباس جديد رخص فيه بعض العلماء بعض المشائخ والاحتياط الا لا يلبسه لأنه مخير ولأن له رباط يربط به أو تكة يتمسك بها فوق العورة على السرة و. يسمى جنسه بها كالنساء التنورة فنرى أنه لا يلبس لدخوله بالمخيط، وقد يدخل في اسم السراويل لأن السراويل كل ما يفصل للعورة وهذا مثله الخامس ولا ثوبا مسته ورس ولا زعفران الثوب يدخل فيه كل ما يلبس الرداء إذا كان قد صبغ بورس الذي يقلبه إلى صفرة أو كذلك الزعفران فلا يجوز لفسه للرجال ومثله أيضا العصفر ألونه كلون الزافران إلا أنه يخالفه بالطعم ومثله الكركم كل هذه إذا صبغ بها الثوم انقلب إلى صفرة حتى ولو كان الصبغ يسيرا فإذا صبغ الرجاء ابي هذه الاشياء الم يلبسه وكذلك اذا صبغ الازار أبي ارسن او زفران او كذلك اصفر او كوركون يعني مما يغير لونه الى الصفره الزفران معروف ان لونه الى الصفره اذا صبغ به الثوب ينقلب الى اصفر وكذلك هذه الاشياء السادس الخف الخفين لا يلبس الخفين الخف مامولا من جلود يكون الموضع الذي يطع عليه من جلود يعني ثلاث طبقات من جلد من جلد عبلن من جلد بقر، أهل غلوة أو أربع ثم بعد فوقه أيضا غطاء من الجلد يخرج معه أي فوقه يستر الكدم ويكون له أيضا أطفافا يستر بها الكدم إلى مستدق الساق ويسمى الزربول ويرفع أيضا في اللغة في بالزربول وكذلك يا أم كل ما يستر في هذه الازمنه مما يسمى الكنادر أو يسمى الجزمات أو يسمى البستر الذي يلبسه الشرط يعني كل ما يغطي القدمين من هذه الأشياء فإنه يتجنبه المحرم لأنه أولاً مخيط ولذلك قال هناك حتى المخيط يقول صاحب المثل حتى الخبين يقول إلا أن لا يجدنا عليهم هل يقطعهما حتى يكون أسفلا من السعب إذا لم يجدنا عليهم أبهث وفتش ولم يجدنا عليهم اللذين يلبسهما في المسير ووجد الخفين فإنه يلبسهما واختلف هل يقطعهما أجهور على أنه يقطعهما لهذا الحديث حتى يكون أسفل من الكعبين حتى تبرز الكعبان ويش بذلك أنواع من الكنادر فإنها تحت الكعبين فبقى العلماء رخص في هذه الكنادر التي هي تحت الكعبين يبرز الكعب من فوقها والآخرون قالوا لا تلبس هذه الكنادر إلا لمن لم يجد النعلي واحتاج الى لبس ما هو مقطوع فهكذا هذه الأشياء التي أجاءت هذا الحديث يقول ونص على هذه الاشياء الخمسه والسته والحق بها اهل العلم ما في معناها ما هو داخل في مسماها وفي معناها مثل الجبه الجبه قريب من الف عميله <تصفيق> إلا أنها تكون أفاق القميص عادة أنه يلبس أفاق القميص الجبة لها فتحت من الرأس ولها يدان يعني فتحتان اليدين أحيانا لا يكون لها أكمان وتسمى الله ذه وأحيانا يكون لها نصف قم أذنيها من السفلكم وكذلك قد تكون من صوف أو من قطن أو من كتان فكل ذلك لا يلبسها لأن أشبيات القميص وكذلك الدراعة الدراعة في الأصل هي أشبه بالقميص وكذلك الثياب الواسعة قد يكون هناك ثياب واسعة فتهات الأكمام واسعة التي تكون داخلة في القميص فكذلك التبان ويسميه الآن الهاف أو القصر يعني الذي أكمامه قصيرة إلى نصف الفخذ هذا هو التبان لأنه سراويل إلا أنه ليس له أكمام فهذه هي المحرمة وكذلك ما يلحق بها الرواية الثانية أنه لا يقطع الخفين وهي شهورة عن الإمام احمد كان يقول بقطع الخفين إليه أديث بن عمر ثم إنه قال بترك القطع وهذا هو القول الراجح ورجع ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه وعلل بان القطع افساد لانه اذا قطعها افسدها وعكس ذلك استدلوا بحديث ابن عباس المذكور قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات أمن من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين يقولون هذا فيه رخصه لانه في عرفه وقد خبره وسمعه خلق الم يسمع خطته التي في المدينه التي في منبر المدينه فيكون هذا ناسخا هذه حديث ابن عمر حديث ابن عمر كان في المدينه وهذا الحديث كان في عرفه الدليل حديث ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره أجل على انه كان في المدينة ولعله رأى أنهم بحاجة إلى بقاء الخفاف أفل ذلك رخص لهم وأيضا رخص لهم في السراويل ولم يأمرهم أن يشقوه حتى يكون كأنه إزار فلما لم يعمرهم بشك السراويل كذلك لم يعمرهم بقطع الخفاف هذا هو الذي أرجع الأكثر قال الأولون أن في حديث من عمر زيادة وزيادة الراوي مقبولة الجواب هنا عضاء في حديث ابن عباس وحديث جابر زيادة فقه وهو جواد اللبس من غير قطع فيكون هذا هو القول الأراجح هو بدون قطع هذا المحظور الأول المحظور الثاني تعمد تغطيه الراس من الرجل ولو بطين او استغلالا بمحمل الراس هو منابت الشعر اي ما ينبت به الشعر غالبا ولو انحسر من بعض الناس وهو ما يسمى بالصلاع انحسر نصف الراس لم ينبت فيه فانه لا يجوز تغطيته وكذا الاسرع الذي ليس عليه شعر الا قالوا هذا لا يسمى راس بل انه راس فجميع الراس الا يجوز تغطيته ولو بطين لو اخذ طينا وارفقه طينا أمبلولا وارفقه على رأسه عليه فديه اعتمد لو لبس امامه واختلف الى الشباب الذي نحن وكانهم يختارون انه لا يجوز ان يستظل بمهمل المهمل يجعل على البئر يجعلون على البئر مهملين على جانبيه مضللان أغلب ما يصنع للنساء ويسمى هودج ويسمى عند العامة مغبط ومهمل أعواب ملتوية يربط بابا ويجعل في اسفلها اعواد قوية ويكون لها فتا فيدخل الراكب مع هذه الفتا رأسه قريب أن يمس أعلى المهمل وجوانبه مغطات غالبا أن النساء التي يحتشمن ويستحقينا يركبنا في هذا المحمل يكون على البعيد هناك وأما إذا كان في اهل البعير فانه يسمى هودجب ويسمى مغبط تركب منه المراه على راحل البعير عند رؤوس الرحل فلا يجوز الاستضلال للرجل بمهمل اما النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس الامائم لانها تغطي الراس وعن لبس البرامس لأن البرمس هو كل من راسه منه ملفق به فدل على انه يكشف راسه ولما احسنوا في عرفه سكت رجلا من بعيره وهو محرم، ولما سكت سكت على رأسه واندكت ركبته ومات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسدر وكفنوه بذوبه ولا تهنطوه ولا تغط راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا هكذا يغسل بماء مسجد اي ليس به حنوط لان الحنوط تطيبا وهو على اخرامه ولا يغطى راسه يبقى راسه وجهه مكشوفا اخبر بانه يبعث امر قيمتي يلبي اي باقي على احرامه كره احمد الاستغلال بالمحمل وما في معناه لانه استغلال اجابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلاً قد استضل بخيمة فأمره بأن يبرز وقال أضحي لمن أحرمت له اي ابرز في الشمس لأن المسلم يكون بارزاً أضحي يعني اظهر وابرز يقال أضحى فلان في الشمس فعصابه الحر ومنه قول الله تعالى لآدم إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضنأ فيها ولا تضحى اي لا يصيبك حر شمس لكن هناك رواية أنه يجوز أن يستضل بالمهمل وكذلك هو ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استضل بقبه أمر بأن يبنى له قبة في عرفة يقول جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أبادما طلعت الشمس توجه من منا إلى عرفة توجه حتى أتى عرفة فوجد القبه قد بنيت له بنمرة فنزل فيها ولألا ذلك جائزاً اذا كان هناك حر شديد فلأ له أن يستضل كما له أن يريه نفسه بأن يرطجع وينام مع هذا رأيه أن يغطي رأسه هكذا ولفع أن يستضل بشجر أن يستضل في ظلال شجرة هكذا يقول يقول لو طرح على الشجره ثوبا يستظل به فلا باس قد يكون الشجرة اغسانها غير مظلله فيها فرجة تدخل مع الشمس فيطرح على اعلاها كساء ساخط مثلا او كساء غليظا ويستظل تحت ذلك الكساء الذي على تلك الشجره ومع ذلك عظا له ان يتضلل بثوب على عود بما لا يكون معه ثوب مثلا رجاء أو خساء يجعل على عود أم مقابل للشمس ويستظل به من غير يضعه على بدنه انما مركزا على عود أجاعز ذلك أرؤت ذلك ام الحصين تقول حجة أنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامته بلالا أحدهم آخر بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رأى في عنده وضعه يستروه عن الحرب حتى رمى جامرة العتبة ما توجه من المزدلفة طلعت الشمس وهو في الطريق الطريق من المشعر إلى الجمره يمكن أنه يستغرق ساعتين فلما طلع في الشمس خاف أن يشتد عليه الحرب، فكان بلال قدامه يقود الناقة وكان أسامة أراك من خلفه على ظهر الناقة ومع أسامة الثوب يعني مظله او رداء او ستاره قد رفعها يظلله عن حر الشمس حتى رمى جمره العقبه هكذا يقول ويباح له تغطيه وجهه قد اختلف في تغطيه محل وجهه فالذين يقولون لا يجوز استدلوا بروايه بهدي الذي وقصت راحلته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمر راسه ولا وجهه ولكن خطا بابهم زياده ولا وجهه لذلك اجهزوا عند الحاجه ان يستر وجهه وبالاخص ان يستره عن روائحه وان تان ونحو ذلك يجوز له ان يلبس النظاره على عينيه ولا تسالنا غطاء لأنها انما لتقويه البصر وكذلك ايضا هذا الصحيح انه يجوز ان يلبس الكمامه التي يلبسها على فمه وخيشومه ومنخرائه حتى يحفظ ذلك عن الغبار وعن الروائح المنتنه وهذا عند الحاجة أنه قد يحتاج لذلك هذا هو الصحيح ليقول الرواية الثانية تغطية الوجه إمرضهم عن وثنان وزيد مذابت أبن جبير ولم يرفلهم مخالف بأصرهم وهذا الاعمال ابو الشافع الروايه الثانيه لا يجوز ان يغطي وجهه جاء في بعض روايه هذه صاحب الراحله ولا تخمره وجهه ولا راسه ولكن كانه خطا هذه الزياده يجوز للمحرم ان يغسل راسه بالماء فلانه قد يحترم ويضطر الى ان يغتسل لرفع الجنابه ولكن لا يسارح شعره التسريح اكده بالمسر لانه قد يتغطى شيء من شعره الغسل مروي عن عمر رضي الله عنه وابنه وعلي وجابر وغيرهم اثبت ايضا انه الله عليه وسلم غسل رأسه وهو مهرم وحرس رأسه بيديه فأقبل بهم بهما وأكبر ألما وصل إلى مكة أنزل بمكان يقال له ذي طوى واغتسل لدخول مكه وبالضرورة أنه سوف يفصل رأسه وسئل أبو الدرداء أو أبو ايوب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فاخذ يصف ذلك يعني يفرك رأسه بيديه من غير ان يغسل اصابعه بخلال الشعر حتى لا يتمزق ادلك راسه الى ان يتبلغ هكذا ثبت انه صلى الله عليه وسلم غسل راسه ومحرم فحرك راسه بيديه واقبل بهما واكبر اغتسل عمر رضي الله عنه وهو محرم وقال الماء لا يزيد الشعر الا شعثا العاده ان الشعر يكون شعثا يعني اغبر والماء لا يجده تلبدا انما الذي يلبده إذا لبد بدهن مثلا او نحو ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهرم وكان عليه جمه فلبدها بمعنى انه جعل عليه صمغ او لبس حتى تتلبد ولا تنتبه في من الغبار ولما اغتسل جالك رأس أبها وفوقه ذلك التلبيت هكذا يقول عمر رضي الله عنه يقول ابن عباس قال لي عمر نحن نحرم نبي تعال وباقيك أينا يطول نفسا في الماء يقوله ابن عباس وباقيك أن نغمس في الماء وأي نأقول أن أثس في الماء كان هناك عين جارية أو بئر قريبة في ماء وهو في الجفة الجفة الطريق يعني أهرم من في العيفة وسارنا خمسة أيام حتى وصلوا الجفة.